اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وابن الطيبين الطاهرين تنبيه وتحقيق ليس من البعيد ان يقال ان المحذوف في جميع مواقع لا, لا التي هي بنفي الجنس وكلمه موجود او ما هو بمعنى ها رايق الامر انه في بعض الموارد تقوم القرينه على عدم اراده نفل الوجود والتحقق حقيقه فلا بد حينئذ حينئذ من حملها على نفل التحقق ادعاء و انتهينا بالام من بيان الحق عند المصنف في دخول لا النافيه للجنس على المركبات وانها ماذا كان فيه قلنا بالامس اذا دخلت لا النافيه للجنس على بعض المركبات كقولنا لا بيع إلا في ملك أو لا رضاعة بعد فضان البعض يقول أن الظاهر من دخول الله النافية للجد أنها تنفي الحقيقة تنفي الماهيم تنفي الجد كقولنا لا رجل في الواضح هنا الظاهر أن المنفي أن المنفي جنس الرجال جنس الانسان يقول هذا القائل ظاهر الداخل على هذه المركبات كظاهرها في نفي لا رجل الا أنه هنا في هذه المركبات ومن الواضح ان نفي الجنس لا يمكن نفي الماهيه غير ممكن لماذا لانها في الخارج مجددا حتى وان كانت ناقصه من هنا يقول هذا القائل لا بد من التقدير ولو مجازا لا بد من تقدير صفه تكون هي التي هي للتسيد كأن مقدر موجوده تامه كامله صحيحه نافعه ومن هنا يقول المتكلم ومن هنا لأن المعاني الصفات التي قد نقدرها سكيرا فيكون الإجمال هنا فيكون الإجمال هنا في المنفي المجازي في اختفاء المنفي إلا أن البعض يقول هذا النزاع قبل أن تدخلوا فيه يجب أن تحققوا لنا مطلب هذا المطلب هو أنكم أنسوا هل تقولوا بأن ألفاظ العبادات والمعاملات وضعت للصحيح؟ أم أن أنتم لا تقولوا وضعت الأعام؟ إن قلت لماذا هذا السؤال؟ يقولون نعم النزاع هنا مبني على هذا الوقت إن كنتم تقولوا بأن ألفاظ العبادات وضعت للأعام من الصحيح والفاسد ادخلوا هذا النزاع ادخلوا هذا المزارع الله إن كنتم صحيحين فلا داعي للدخول في هذا المزارع اتاه لا اجبارك ان كنتم صحيحين فنحن نقول ان المنفي هنا نفس الحقيقه نفس جنس الناقص لان الناقص كلا شك لان الصلاه من دون طهور على اعتبار اننا نقول بالصحيح الصلاه من دون طهور لا صلاه مو تكون صلاة نائفة لا صلاة اصلا الصلاة من دون طهور كالإنسان من دون جرس أو شر لا يكون موجودا لأصلاة إلا أن المصنف يقول الحق تباقنا بالأرض أن نقول أن لا هنا محافظ على وظيفته وهي أنها لم تفي عملها هذا وظيفتها هذا إلا أن لا تحتاج إلى اسم وخبر قلنا بالأمس اسمها حاضر إنما خبرها أين؟ خبرها محبوشة. فلا بد من تقدير هذا اللغاية فقلنا بالأمس قد نقدر كلمة موجود وقد نقدر كلمة صحيح وقد نقدر كلمة تامه وقد نقدر أشياء أخرى إلا أن هذا التقدير ليس مجاز كما قلنا بالأمس كما قال صاحب القول الاول هذا التقدير حقيقي ولا بد من قرينه تدل على هذا التقدير نحن يكون اجمال في حال واحد فقط اذا لم تكن هناك قرينه الا أنه في الغالب في الغالب تكون هناك قرينه لا أقل لا أقل قرينه مناسبه للحكم للموضوع كما قلنا هنا اذا قرينه خاصه مفقوده على اقل هذه قرينه مناسبه الحكم والموضوع موجوده وهو ان نقدر شيئا يتناسب مع الحكم هذا كله كان بالامس اذا الى هنا المصنف يقول يمكن ان نقدر موجود يمكن نقدر صحيحه تمام الى اقصى الا انه اليوم اليوم يتراجع عما ذكره اخيرا بالامس وفرن في يقول بلام قلنا لا بد ان نقدر خبر وقد نقدر كلمه موجود وقد نقدر كلمه كان كلمه صحيحه كلمه نافعه كلمة ثابتة كلمة مستقرة وغير ذلك مما يمكن أن يقدر. اليوم نقول لا نعلم في كل هذه المركبات في كل هذه المركبات في كلها ثلاثة كل كل المقدر شيء واحد بالآن كنا نقدر على كيف نفعل نقدر على كيف نشر فالح المطنف ليس يقول لا، مو على كل لا لا، المقدر هنا شيء واحد لا واحد يقول المقدر سام ولا آخر يقول المقدر نافع وواحد يقول موزالة المقدر هنا شيء واحد ولا يجوب لكم الاجتماعي ماذا مقدر؟ يقول المقدر سلبس موجود فقط المقدر في كل هذه المركبات أكثر من المركبات لا ثلاثة إلا بطهور؟ نقول لا ثلاثة موجودة إلا بطهر لا ثلاثة إلا بطهر حتى الفكار؟ لا ثلاثة, إلا ثلاثة موجودة لا بيع موجود بعد لا غيبة موجودة بعد لا مضاحة موجود للأخير فالمقدر شيء واحد وهو قيمة موجود فقط حتى شويه نتنزل لا مو موجود او ما يعني معنى موجود بعد اكثر من هذا ما نتنزل بعد نقول اما نقدر كلمه موجود فقط في جميع المركبات او نقدر لا ما يعني موجود مثلا من معاني موجود ثابت, ثابت موجود بمعنى واحد من معاني موجود مستقر مستقر ثابت موجود بمعنى واحد مثلا صائم بمعنى بعد ما اشتهر زايد في التقديرات قدر الموجود او ما بمعنى موجود فقط هذا واضح الى هنا الا انه في بعض الاحيان مع أننا قلنا ان المقدر كلمه موجود فنقول لا صلاه موجوده لا بيع موجود هذا التقدير مقبول لكن مو على الاطلاق في بعض الاحياء في بعض الاحياء ما يمكن تقبيل نفي كلمه موجود يعني شنو قلنا؟ نقدر كلمه موجود فتكون المنفيه كلمه موجود يعني لا ثلاثه موجودا إلا ان الامر يكون هذا صحيح يمكن لكن مش في بعض الاحيان بعض الاحيان ما يمكن نفي ما يمكن الناس الوجود حقيقه سنة. لا الوجود وجد بالخارج لا صلاه صلاه موجوده بالخارج من دون ظاهر كانت صلاه من دون ظهور كانت صلاه من دون ملك فانا البث فاحيانا ما يمكن من في الوجود حقيقه سنة. لان الشيء الخارجي وجود فما في وجوده حقيقه ما يمكن يعني ما في وجوده حقيقه لا يمكن فنحن نقع في تناقض، المصنف يقول له نبقي كلمة موجود ما رح نبدأ حتى وان لم نتمكن من نفي الوجود حقيقه نبقي كلمة موجود هي المطنفة عجيب، لماذا؟ يقول ها نذهب إلى الادعاء صحيح حقيقة الصلاه لا يمكن نفيها تعطي الوجود ها نقول لن في وجود الصلاه بعاء وسند زلال مو حقيقه ادعيها دعيه على ده خذ ادعي لي ماذا مع انها موجوده يقول ها ندعي انها ما موجوده لان الموجود بلا اثر كلمه الموجود بلا صوره ولا مثلا مثلا السيد السيدي مع السيد القدميني صحيح؟ فلا هما إذا إذا قرر أن يتنافتا في حلبة هما مثلا سيد الله يحفظه إن شاء الله قد مع أن السيد موجود أمامه لكن يقول كأنه موجود كأنهما موجود كأنهما موجود عجيب لماذا يقول وجوده وعدمه بالنسبة لي لان أنا أقوى فالقوي يقول للضعيف انت صحيح ظاهرك موجود لكن بالنسبة لي أنت كلام ليش لأن أثر الوجود ما من بين من بين أثر الوجود نقول هكذا هنا نقول هكذا هنا مثلا لا علم لا علم إلا جعله مع أن زيد من الناس عالم نقول صحيح لكن العلم له أثر من أثر العلم التقوى صحيح؟ من أثر العلم العمل من أثر العلم الاحترام للآخر إذا كل هالأمور ما موجودة فيه نقول لها علم وعدم علمك وحد فعلمه كلا علم مع أنه حسب الظاهر عالم لكن ينزله ادعاء لهم يقول هكذا هنا أحياناً نتمكن من نفي الوجود حقيقة. إذا ما تمكننا نقول نفي الوجود الزعائن، الزعانف. بل لا غير حقيقة. يعني مرة أنا أتمكن من نفي الوجود الذي حقيقي أقوى. إذا ما تمكنت أقول لا هذا موجود أمالك الوافع حاضر فلا وجد. لكن ما دام اثرها ما موجود اقول ترك الصلاه لان حينما يأمر بشيء فامره له غرض صحيح له اثر له فائده اذا اذا الفائده ما حصلت فعل الشيء عدم فعل الشيء واحد مثلا القران يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صحيح فاذا واحد صلى وصلاته لن تنهه لا عن معروف لا عن تحشى عفوا ولا عن نفسه نقول كلافة كلافة كلافة لا تقول نعانه صلى نقول ندعي ندعي إدعاء تنزلة ننزل الموجود بمنزلة المعجود خلاص هذا خلاصة هذا المعجود نحن النفي أنا بثمين هذه العبارة تبقوا فيها النفي أنا بثمين مرة نفي مرة نفي يكون مرتبط بنفي شيء تكويني ومر أخرى لا بنفي شيء تسريعي يعني تسريعا وتكوين اشتر مثلا مثلا لا صلاة الصلاه في الخارج كثوينا حفرة وجود الخارج حفرة مثلا لا غيبك الغيبة حفرة في الخارج صدر صدر الأمر شمر أريد مرأو لي أن أنفي أن أنفي أن أنفي, أن أنفي شيئا أن تكوينا حفرة في الخارج إذا في الخارج كيف أنفي كيف أنفي يعني كيف أقول فلان بهذا الطول بهذا العرض بهذا كيف أقول هذا هو رضو هو رضو الواقع قام إذا كان النفي يقول هكذا إذا كان النفي مرتبا يجيب بلدي جهتنا تكوينيه فالمنفي مش الشيء تكوينيه المنفي الشيء إذا حقاً نعم الصلاه في الخارج الآن موجودة بكل الزائر إلا أننا ناقص طهور، ناقص فاتحة صحيح مع أنها موجودة فكيف أنت الشيء التكوين الموجود؟ يقول إذا خالص نفسي مربوط بجهة تكوينية بشيء التكوين في الخارج موجود، سأقده في الجنة. ثلاثة من في ثلاث جنات لا حقيقة فيهم. كيف تنزل باعتباره في الخارج قد وجه فكيف ان في الشيء الموجود اقول ان فيه الداء للتردد بالمطالعه اما بالحقيقه طبيعه المخيل موجود وقد قلت ومره اخرى لا ان موجه الى شيء تشريعي تشريع مثلا من باب النبى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رهبان يبقى يعني النبي يقول لم نشرع لم يشرع الرهبان فإذا كان المثل مربوط أو موجه إلى شيء تشريعي فهنا أمران فهنا أمران فهنا أمران شفطان صورتان سورة الأولى مرة يتعلق النافي يتعلق النافي بالفعل بنفس الفعل يعني فعل رهبان، فعل فعل, فعل رهبان يقول هذا الفعل فعل رهبان لا يعني فيه إذا كان النفي التشريع مرتبط بالفعل فالمنفي هنا, فالمنفي هنا اصل تشريع الفعل لم نشرع فعلا رخضانيه لا لا المنفي هنا حكم تشريع الفعل يلا على كيف حالك فلا رخضانيتان يعني لم نشرع يعني لم نحكم بالرهبانيه لم نحكم بالرهبانيه لا رهبانيه في الاسلام يعني لم نشرع فعلا الرهبانيه ومرة أخرى لا يكون الصوره الثامنة يتعلق الناجي لا بالفعل لا لا لا يتعلق الناجي بعنوان يصح بماركه على الحق مثلا لا ضرر صحيح ولا ضرارة في الإسلام مثلا لا حرج صحيح لا أترى هاي حكم العسرية والحرجية فالمنفي هنا ما هذه العبارة عدل ورد فالمن هنا فالمنفي هنا مو ذاك الله يعني قد يكون فعل حرجي فالحرجي قد يكون فعل حرجي فعل ضراري قد يضر أحدهم بآخر فالمن فيه حكم الضرار مو نفس الضرار حكم حق الضرر يعني الشارع لم يشرع حق من ضرر وإن كان خارج قد يكون موجود أخبار لكن الشارع لم يشرع حق من ضررياً حرجياً عسرياً الشارع لم يشرع هذا النوع من الملخص هذا ملخص يرحمكم الله هذا ملخص الا ان المفسر يقول وعلى كل حال الخلاصه في هذا الفصل طولنا بعظ وعلى كل حال اذا جئنا الى هذه المركبه ونظرنا إليها ونظرنا إليها لوحدها خاطر لوحدها يقول قائل قائل قائل لست اتفق قائل ان تكون مشاء قد متى متى اذا فقدنا القرائن جميعها هذا ليس يلن هذا اذا فقدت القرائن جميعها لا حرف لا عام لا مناسبه الحقب والموضوع قد وهذا فرض النار الا انه غالبا في هذه المركبات غالبا موجوده, قريباً. موجودة قريباً. قريب موجوده قريب لا اقل قرينه مناسبه الحكم والغرور فاذا المصلح يقول على هذا هذه المرسلات لا يطالع بها الا في مورد نادر فالسلام لا اخر مورد قليل جدا وهو مورد فقدان القراءه الجنه هذا المطلب الاخضر اذا انتهى سؤال ما موجود اقرا العبارة اذا ابو استخفاف او سؤال خطا تنبي هنا ليس من البعيد ان يقال بل الان قلنا نقدر اي كلمه مناسبه المصلح يقول لا اي كلمه لا كلمه واحد اقدر ليس من البعيد ان يقال فهذا تراجع هذا المطلب تراجعا عما بينه واكثره المطلب بالام يقول ليس من البعيد ان يقال ان المحذوف في جميع مواقع لا في جميع المركبات في جميع مواقع لا يا لا الذي هي نفسه الجنس المنفي هو كلمه واحده هو كلمه موجود او لا ما بمعنى كلمة موجود نعم رايه الأمر أنه في بعض الموارد تقوم قرينة تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق يعني في حقيقة الثانية ما يمكن أن يكون حقيقة بعد قدرنا وخلص يقول لأن شيء يجعله يقول فلا بدح إلئة من حملها على ما التحقق بعد موحفين بعض الأرض إدعاءاً مسامحة تنزلاً أو تنزلاً إدعاءاً وتنزلاً تنزلين يعني شنو؟ بأن ننزل الموجود منزلة معذوب هو صحيح موجود داخل كل قلوبه، كل قلوبه. ليش عند الغلام غلطة في المعجون؟ باعتبار أن الشيء الموجود المطلوب شرعاً لازم يكون أثر، فإذا أثر هو محاط، هو كأنه غير موجود. باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه، باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه متوقع من الطلات أن تنهى. عن الفحشاء والمنكر اذا هذا الاثر لاحظت كم هو لا يعني يدعي ان الموجود الخارجي الصلاه من دون طهاره ليس من افراد الجنس الذي تعلق به النبي تنزيلا نقول ابعد لا صلاته صار بعدهم فهذا الذي بوجد الخارج ليس من افراد الصلاه مع أنه ظاهره صلاه لكن ليس من أفراد الصلاة العبارة, من العبارة معنى العبارة واضح ليس الخدع في العبارة يردبون المثلث أن الصلاة التي في الخارج كانت ناقصة يقول هذه ليست من أفراد جنس الصلاة جنس الصلاة جنس البيع الذي يتعلق نعم المطلوبة نعم تعلق بالهمات وذلك لعدم حصول الاثر المطلوب منه فمثلا في الاكتفاء فمثل لا علم الا بعمل مع انه عالم لكن يقول له عالم فكانك لم تحصل معناه ان العلم بلا عمل فلا علم عزيز ليش اذ لم تحصل الفائده المترقبه من العلم فهذا التقوى والإجمال والعمل والخدمة هذا كل ما يفعله ومثل لها إقرار لمن أقرر بنفسه على الزنا معناه شنو معناه أن إقراره على نفسه بالزنا كل لا أقرار كل يعني شخص يأتي أجل الله يقف هنا ويقول أنا فعلت كذا يقول على نفسه قل, قل له هذا كذب. ليش؟ لان عثر في الخالق ما عثر على هذا الاقرار فنقول له كذب. معناه ان اقراره كلا اقرار باعتبار عدم نفوذ اقراره عليه علامته ومثل لا تهوى لمن كثر عليه التاه او لا شك لمن كثر عليه الشاب معناه ان تهوه كلا تاه باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة هذا وعندما بعد يقول هذا إذا كان النسي من جهة من جهة تكوين الشيء قسم الأول تكوين الشيء قسم الأول يعني ما قلنا هنا كله إذا كان النسي مرتبط بشيء تكوينا وأما قسم الثاني اذا كان النفي راجعا الى عالم التشريع الى عالم التشريع مثل لا في الاسلام دل نفيه على عدم ثبوت حكم الرهبانيه في الشريعه الاسلاميه فان, فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانيه أفضل الرهبان ما مسرعه هذا الفعل في الشارع مو مشرع وأنه لا في الأول قلنا هناك المنفي في الأول لن في شيء ولا لن شيء حقيقي حقيقة الشارع لم يشرق فعل الرهبان في بعض الأحيان تسمع، أنا من هذا الموضوع لسه يعني أول مرة أسمعه، ما كان يعني أنا أكتشف أن يوجد هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا إعلام فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا فينا يعني الشارع شرع امر ابي فعل <تصفيق> الرضاني يعني اذا كان متعلم بالفعل راح بنشرح فعل الرضاني هو فعل الرضاني شرعنا يعني عشان ان يقوم افعل فعل الرضاني لم شرع فعل الرضاني ثاني اي دعنا ها انا كنت جامد يقول حتى في الغيبة لا, لا لا يمكن نخلي يعني لم نشرع لم نشرح غيبتنا يعني حتى نشرحها نشرحها نشرحها غيبة يعني نشرحها نشرحها أي فلأقول في بعض الحن موجودة فبيمكن الغيبة صحيح لا لكن فيها الادعاء عند مستاذ الفاسق الفاسق الذاهب المجنون خذ ابنه قد اكتاظه لكن يعني المقصود هنا غير بتاعها يعني غيبة الابن كلامية غيبة الفاسق كلامية أبناء أبناء أبناء أبناء خط فإن نعنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبان يعني أصل الرهبانيه لم يشرعها، وأنه فعل الرهبانية غير مرخص بها ومثل غيبة الفاتح فإن معنى عزم تبوتها عزم حرمة قيمة الفرق، وكذلك نحن لا غش في الإسلام ولا عمل في الصلاه ولا رفث ولا فتوقة ولا جدال في الحج ولا جماعة في ناقلة فإن كل ذلك معنى أن لم نشرح حال على المشروعية هذه الأفعال لم يشرع ومرض الأخرى لا يتعلق النبي مو بالفعل بعنوان وإن كان النبي متعلقان أو متعلقان عفوا بعنوان يصح انطباقه على الحق مثل لا حرج لا غراب فيدل النبي على عدم تشريح حكم على عدم تشريح حكم ينطبق عليه يعني لم نشرع حكما حرجيا حكما من نشرع هذا العنوان عنوان العسر والحرج والضرر كما في قوله لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام يعني لم نشرع حكما حرجيا مو فعلا قد يكون اخذ حرجي. لكن نحن لم نشرع حكم حرجيا أو فقم براري أو أخرين وعلى كل حال بعد طولناها وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجبلة في نفسها لا لا مو مجبلة في حد أنفسها نعم ليس مو مجبلة بعد حد أنفسها بينا سهل الظروب بينا إذا كان مرتبط بشيء تكوي هذا ليس شيء جعب إذا كان مرتبط بشيء تشريع بينا وقد يتفشل كيف يستفد ان تكون مجملة متى تفصح عن نفسه اذا تجردت عن الطريقه التي تعين انها لنفي تحقق الماهيه حقيقه او لا لنفيها ما قد يعني هذه ما هي حينما قلنا لا فلات موجوده ما بين وجودها تكوين تشغيلا ادعاء حقيقة الإجمال هنا يكون في قرينا على أن المنفي هنا الوجود الحقيقي أو الادعاء اهلاك الإجمال في أن المنفي وجود الصلاه نفسي حقيقيا أو ادعائية أما أفضل المركبات لا إجمال فيها انتهى هذا المطلب ومنها المطلب الحقيقي ومنها من الموارد التي وقع الشك فيها أنها مجملة أما مما ذكره السيد المرتضى أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم كان هذه مجملة هذه الآية مجمل. مجمله؟ ليس مجملة لأن المحرم هنا مرد حرّم عليكم برب أمهاتكم بربل امها شك امها النظر الى امها لمس امها نكاح الام المؤثور المحرم هنا شنو المحرم هنا وكذلك ايضا في حلم حلم لكم دهيمه الان شنو المحرم في الاخر البيع الضار الركوب شنو المحرم الاعاره شن المحرم هنا وكذلك حرم حرمت عليكم الميتة بعد والدم ولا حل آخر. ناسين المحرمون شربل شرب الدم محرم شذا بيع الدم محرم شذا أخلاق فيه لود فيه دم شذا هنا؟ يقول قيل المرتضى هنا وقع الإجمال باعتبار أن الإسناد هنا. التفت الكلام ان الاسناد هنا اسند الحكم الى العين الى الذات لا إلى الفعل فصرحت ام أمها اسندنا الحكم الى الام والام ذات عين مو فعل باعتبار الاسناد تم الى العين صار اجبا ألي يقول الاسناد على اكثر الاسناد على اكثر فالتخلي على قسمين مره يكون الاسناد للعين للذات ومره اخرى يكون الاسناد للفعل والفعل على قسمين فعل اختياري وفعل غير اختياري الفعل غير الاختياري لا يسند اليه تقوم اصلا مثلا مثلا اذا واحد شرب الخمر اثرين ما اقدر ابيض فعله هذا حرام يعني ما يمكن اسناد شاطب في البعد إنما انما الاحكام تسند للافعال الاختياريه فعله بشيء اختياري اقوم اقعد اشرب اناب باختيارها السيد المرتضى يقول هنا الاسناد وقع للعنز للزهر حرّمت الامهات وحلّت البطائل حرّمت ده لنفس العين فاسندنا الحكم يقول المتعارف أن الإسناد بالذات لا يمكن مستحيل الاسناد بالذات مستحيل الإسناد عادة يكون للفعل الاختيار مثلاً من باب التوبية يحرم أقول يحرم الخمر لو يحرم شرب الخمر يحرم شرب الخمر اذا قلت يحرم الخمر اثبت الحكم للدار للعين والحكم يجب ان يسلب للاطعام الاخياريه يحرم شرب الخمر الخمر موضوع الحكم الشرب متعلق الحكم يجوز اكل اللحم أما يحرم اللحم شنو يحرم جنود اللحم هذا البصره يقول باعتبار هنا الاسناد لم يقعد الفعل وانما اسند الى العين فيصبح عندنا اجمار وين الاجمار يعني ماذا نقدر هنا ماذا نقدر تقدر فعل مقصود في كل هذه الامور او تقدر اي فعل حرم نجاح الامه هذا تقدير حرنا ضرب الأمهات حرنا تقبيل الأمهات النظر الامهات فالتقديرات كثيرة هنا ما هذا فيكون الإجمال هنا وكذلك في احله الركوب الأقل البيع إلى فيكون الإجمال في الشيء المقدر في الشيء المخذر واضح؟ إلا أن المثنف يقول إذا جئنا إلى إلى هذه المركبات أو إلى هذه الآيات يقول نحن معظم. نحن معظم لو خلّيت هذه الآيات وأنفسها هكذا يمكن نقول أكو إشبار. هناك إشبار ليش باعتبار اشتناف الحظ في العين فيمكن او خلق الجمال لكن عادة عادة قريب. هذا المطلب نساب المطلب الثاني عادة افقرين تجل على ان المقدبر سيدور الامروب تصنف يقول بين تقدير فعل مخصوص في جميع هذه الموارد أو تقدير كل فعل صالح الإجمال هنا هنا يعني الأمر يدور بين هذين الأمرين اما أن نقدر فعل واحد مخصوص أو أن نقدر فعل واحد كل فعل صالح مستخدم فالمقرض هنا يكون هنا يكون يقول. يقول وعادة أكو قرار قرار هل تستمو على تقدير فعل مخصوص؟ على تقدير مطلق للفعل كل فعل صار؟ أتقرأ، نعم إذا قرائن ما موجودة هذه الآلاف تكون مجملة إذا قرائن على تقدير ما موجود إنما قرائن إن موجودة نعمل إجمال في ماذا نقدر؟ ماذا نقدر؟ فعل مخصوص قدر؟ أو كل فعل، فالأمر ذات موجود. بين تقدير فعل واحد او كل فعل المصنف يقول ومن الاطلاق في الجمل استفيد تقدير كل فعل, فعل يمكن ان نقدر كل فعل, فعل. خالف بعض النك قال ومنها مثل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام من اسند الحكم فيه كالتحريم والتحريم ماذا الى ماذا الى الذات والحال ان الاسناف انما يكون الى افعال اختياريه مستقريه لان الفعل القسري الا ارادي لا اصل لك لا مثلا نائم وانا نائم جنبي احد الاخوات في النوم مثلا وقعت رجلي على مثلا على بطنه لا بعد ما يراد فعل غير ان ما ان يراد ان يراد ان يراد ان يراد اما اذا واحد يراد وهو يراد ان يراد ان يراد ان يراد ان يراد ان فقد قال بعضهم ان يراد بإجمالها. ليش بإجمالها؟ باعتبار الإسنار كامل العلم بالجعل. نظراً إلى أن الإسنار التحريم والتحليم لا يصح إلا إلى الأفعال اختيارية. أما الأعيان فلا معنا نتعلم الحكم بها بل يستحيل ولذا تسمى الأعيان موضوعات لأمر الأحكام كما ان الافعال تسمى متعلقات الأحكام وعليه فلا بد ان يقدر في مثل هذه المركبات فعلا تصح اضافته الى العين المذكوره في الجبنه ويصح ان يكون متعلقا للحكم ففي مثل الايه الاولى حرمت نقول كذب نكاح حرم نكاح امهاتكم وفي الثانيه احيد لكم الاخر وفي مثل, وفي مثل والأنعام حرم ظهورها يعني يقدر حرم ركوب ظهورها وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر حرم الله قتلها وهكذا ولكن التركيب في نفسه المطنف يقول ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قريبة على تعيين نوع المحدود هل فعل خاص أو كل فعل فيكون في حد نفسي مجمل من هذه الناحية فلا يدرى فيه هل ان المقدر كل فعل كل فعل مقدر له فعل مخصوص كل فعل تصح اضافته الى العين المذكوره في الجمله ام لا ويصح فعله الحكم به او لا أو أن, او ان المقدر فعل مخصوص كما قدرنا في الامثله المتقدمه لكاؤه اكل وركوب الآخرين والصحيح عندنا في هذا الباب ان الخلاصة الخلاصه ان نفس التركيب إن نفس التركيب مع عقد النظر عن ملاحظه الموضوع والحاكم وعن اي قرينه خارجيه هو في نفسه يقتضي انشاء ندرس ثلاثه اشياء ندرس قرينه لولا أن الاطلاق يقتضي يقتضي يقتضي تقدير شنو فعل مقصود كل فعل صالح كل فعل طالح التقدير حتى اللهم هذا خاصة عنه. إلا إذا قامت قريرة خاصة على تعيين نوع خدم المقدرة. إذا عندنا قريرة لأنه نقدر هذا الجوع بالخصوص. هذا بعد خارج عن الجحال. وقالبا لا يخلو مثل هذا التركيز من وجود القريرة الخاصة. ولو قريرة مناسبة بالحق والموضوع وعندنا مشاهد ويشهد لذلك أننا لا نتردج مثل ما أن نرسل قزويني رأساً قدر لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في فضل البحث وامثيلاتها وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينه الخاصة ولو مناسبة للحكم والموضوع ويشبه أن يكون خذ من الأول ريحنا من الأول ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب الله النافيه نافية للجزء خبرها انهمن الله تعالى واياكم الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا استراقه المستقيم هذا تمام الكلام في الجزء الاول من اصول مصطفى مباحث الالفاظ وسلم الله على محمد واله الثاني اللهم صل